كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِّذَوِي الْأَسْرَاءِ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَاتَّبِعُوا التَّوْرَاةَ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 كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِّذَنِيٍّ إِسْرَاءَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءٌ عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كنتم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 قُلْ صَدقَ اللهَّ فَاتَّبععوا مِ تَئبه مَحَنفَ وَما كان منن المُشكين قُل صَدَقَ اللهَّ فاتَّبِعُوا مِ تَئبْه محَنفَ وما كانَ مننَ المُشكين قُل صَدَقَ اللهَّ فاتبععوا مِ تَئبْه مَحَنفَ وما كان مننَ المشكين ان اول بيت وضع للناس الذي بلكه للذي ببكه مباركا وهدا للعالمين ان اول بيت وضع للناس الذي بلكه للذي ببكه مباركا وهدا للعالمين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 124. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 125. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين 126. فيه آيات بينات مقام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 قل يا اهل الكتاب لما تكفرون بايات الله والله شهيد والله شهيد على ما تعملون قل يا اهل الكتاب لما تكفرون بايات الله والله شهيد والله شهيد تعملون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 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد ايمانكم كافرين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 ياأَُّهََّينَ آمَنُ تتَّقُ اللهَّه حََُّ قاتِهِ وَلَ تَموتُ وَلا تَموتٌ إِللاا وَأَنتُم مُسمْمونون وَ أَيُّهَ الذيينَ آمَنُ التَّقُ اللهَّه حَََّةُ قاتِهِ وَلا تَموتٌ وَلا تَموتَُّ إِللاا اصيموا بحذر الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحت من نعمته اخوانا وكنتم على شفاحه من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون واتصموا بحذر الله جميعا ولا تفرقوا وَذكُروا نِحْمَةَ اللهَّ عَلَيْيكُم إِذكُتُم عَْدأَن فَأَلَّ فَذَيين قُلوبِكُم فَأََّ فَذَينَ قُلوبِكُم فَصَْحْتُم بِنحْمَتِهِ إخْوَان وَكُنتُم علىلَى شَفَا حقرَة مِنَ النَّ لِ فَأَن قَدَكُم مِنْهاَا كَذَلِكَ يُبَين اللهَّ لَكُم آياتِيلَ عَكُم تهتَدون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 وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويأمرون, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَكُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 فأما الذين اسودت وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يوم تبياض وجوه وتسواد وجوه فأما الذين اسودت وجوههم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 وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هم فِيهَا خَالِدُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فِيهَا خَالِدُونَ فلكآيات الله نتنهاَا عللَيك بالالحَفِ وَمَ الله يريد بُلمَلعم فلكآيات الله الله يريد بُمل العالمم ولله في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور كنتم خير امه اخرجت للناس tamuruna بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أَهْلُ الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر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 لَا يَضُرُّوكُم إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَا يَضُرُّوكُم إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ لَا يُنْصَرُونَ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 ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون مربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله الا بحبل من الله وحبل من الناس وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ النَّسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ مُرِيدَةً لَهُمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقْفَوْنَ إِلَّا بِحَذَرٍ مِنَ اللهِ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 لَيْسَ سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ الليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ لَيْسَ اهل الكتاب امه قائما قائمه يتلون ايات الله انا الليل وهم يسجدون ليس سواء من اهل الكتاب امه قائما قائمه يتلون ايات الله انا الليل وهم يسجدون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 وََأمرونَ بالِمَعرُوف وَيهونَ عَ الْ المُنْ كَلِ وَيُسَارِعونَ فيخَيرَ وَُنائِكَ مِنَ الصَّالِفين يُؤْمِونَذِ اللههِ واليومِآخِلِ وَيَأْمررُونَ بالِمَعْرُوف وََننهونَ عَ الْ المُنكَر وَيَأمرُونَ بالِمعُوف وَينهونَ عَ الْ المُنْ كَرِ وَيُسارِعونَ في الخيرات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 مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هذه الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرْثًا قَوْمًا أَصَابَتْ حَرْثًا قَوْمًا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكْتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أنفسهم يظلمون مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرْثًا قَوْمًا أَصَابَتْ حَرْثًا قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أنفسهم يظلمون يا أَجُّهََّبِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذوا بِقانَةَم مِنْ ذُِكُمْ لاَا تَتَّخِلوا بِقانَةَم مِنْ دونُِكُمْ لا يَألُونَكُمْ خَبَالَ وَدُّمَا عَكتُمْ قَدَبَدَة الْ البَغْضَ مِنْ أَفْوَاهِم قَد بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَكْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا تَخْتَلُوا بِطَانَةٍ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا والذوما عنكم قد بدت البغضاء من افواههم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات إن كنتم يَا أَُّهََّ بِينَ آمنوا لاَا تَتَّقِذُ بِقانَةَم مِنْ ذُِكُمْ لا تَتَّخِلُوا بِقانَةَم مِنْ دونُِكُم لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَ وَُّمَا عَِكُمْ قَدَبَدَةِ الْ البَغْضَ مِنْ أَكْوهِمْ قد بدت البغضاء مِنْ أفواههم وما تقفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون ذي الكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَإِنْ كُنتُمْ أُلَٰئِكَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا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 إذهَ النَّ الطائفَتَانِ مِكُمْ أَ تَفشَل واللهُ وَلِيهُماَا وَعَلَى الللهِ فَلِييَتَوكلم مُؤمنِنون إِذهَ الطائفَتَانِمِكُمْ أَتَفشَل واللهُ وَلِيهُمَا وَعَلَى الله فَلِييَتَوكلِمِ مُؤمنِنون وَلَقَدَ نَ صَرَكُم اللهَّهُ بِذَدِرٍ وَأَتُم فتَّقُ اللهَّه عََّكُم تَشكرون وَلَقدَدَ نَ صََكُم اللهَّهُ بِبَدِر وَأَتُمْ أَدِلله فَتَّقُ اللهه لعََّكُم تَشكرون وَلَقدَدَ نَ صََكُم اللهَّهُ بِبَدِر وَأَتُمْ أَدِلله فَتَّقُ الللهه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 188. بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 189. هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوعمين 180. بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 124. هذا يمددكم ربكم بخمسة, آلا بخمسة آلاف من الملائكة مسويمين 125. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 126. هذا يمددكم ربكم بخمسة, آلا بخمسة آلاف من الملائكة مسويمين وما جعله الله الا بشرا لكم ول تطمئن قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله الا بشرا لكم ول تطمئن قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم او يكبتهم فينقلبوا خايبين لَطَ طََفًا مِ الذيينَ كَثَوا أَوْ يكتَهُ أَ يكبتَهُ فََنطَلبُ خائبين ليس لَطَ طََفًا مِن الذيينَ كَثَوا أَ يكَهم أَْ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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله هو القور الرحيم يا فللله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله هو القور ياأَنْ يهَ الذيينَ آمَن لَا تَأكُل الرِب بعافًَا مضاعفَ وَاتقُ اللهَّه لعََّكُم تُفحون وَآأَنْ يهَ الذيينَ آممَن ل تَأكُل الرب أَبعافًَا مضاعفَ وَاتقُ اللهَّه لعََّكُمْ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 آئك جزاءهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ونعيم لائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ونعمة فدَخَلَت مِ قَلك سُنَنون فسيروا في الأرضفَهُر فسيروا في الأرض فًَاظُر كيفََ كَعَخبةَة المُكَذّبين فدخَلَت مِ قَِلِك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 هذا تَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ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 وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمنوا وَيُمَحِّقِ الْكَافِرِينَ وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمَحِّقِ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصابرين.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 وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَلَقَدْ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وَمَا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو ختلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقليه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأْخُذَنَّكُمْ عَاقِبَةُ الْمَوْتِ فَمَن يُجِبْ الشَّافِعِينَ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقليه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين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 فَكَيٌّ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ نَكَفُُّمْ فَمَا وَهَنُوا فَمَا وَهَنُوا لَنَا أَصَابَهُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ كأي من نبي قاتل معه ربيونك فيهم فما وهنوا فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وكاين من نبي قاتل معه ربيونك فيهم فما وهنوا فما وهنوا لنا اصابهم في وَمَا الله وما ضعفوا وما استكانوا وما ضعفوا وما وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا في فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسنه ثواب الاخره والله يحب المحسنين يا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسنه ثواب الاخره يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تقيعوا الذين كفروا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا قاسرين أم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين, كفروا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا قاسرين أم يا أيها الذين آمنوا ان تطيع الذين كفروا ان تطيع الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 124. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله دو قبل على المؤمنين ولقد صدقكم الله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 129-ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله دو قضل على المؤمنين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 124. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله دو قضل على المؤمنين 125. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم, والرسول يدعوكم فِي أخراكم فأتابكم غما بغما فَأتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ لِكَيلى تَحْزَنوا عَرمَا فاتَكُم لِكَيلا تَحْزَنوا على مَا فاتَكُمْ وَلا مَا صَابَكُمْ واللَّهُ خَبيرٌ بماَا تَعملُون إذ تصعدون ولا تنوون على أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في آخرات فأتابكم غمنا بغم فَأَتَاكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لَّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَ مَا فَاتَكُمْ لَّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَ مَا فَاتَكُمْ وَلَا ما أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ايد نصعدون ولا تنون على احد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في اخراكم فاتابكم غمنا بغم فاتابكم غمنا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون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 ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بعد الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسٍ يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يُظَنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ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 129-ثم أنزل مِنْ من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون غَيْرَ غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم, وقالوا لإخوانهم إِذَا لاخوانهم فِي ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في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 وَلَئُُّم أَوْ قُتِْلتُم لَ إلَ اللَّه تُتشَّعون وَلَئِمُُّم أَوْ قتِلُْم لَ إلَ اللَّه تُتشَّعون أَوْ قتِللتُم لَلَى اللَّه تُتشَّعون رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِتَلَهُم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 فبِأَمْرِ رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِئَن تَلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَرِيضَ الْقَلْبِ لَمَ فَضّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ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 وإن يقذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما يَوْمَ يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَقُلَ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَقُلَ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يظلمون. أفَمَنِ التَّبع رِبوانَ اللهَّهِ كَمَن ب أَبِسَقَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأواه جَهَّم وَمَأواه جَهَننَّم وَبِكْسَ الْمصيف أفَمَنِ التَّبع رِربوانَ اللهَّهِ كَمَن ب أَبِسَقَطٍ مِنَ الللههِ وَمَأواه جَهََّم وَمَأواه جَهََّم وَبِكْسَ الْ أَثَمَنَ الَّتِي تَبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَقَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ قُم دَرَجَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُم دَرَجَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبلنا في ضلال مبين لقد منن الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم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 أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا دَاءٌ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير وَلَماا صَابَتْكُم مصبَة قدد أَصَابَتُم مِت لَهَا قُلكُم أنا هذا قُلهُوَ مِنْ عذأَفُسِكُم إِ إن اللهَّه عَلَكُ مِشَيء قَدير وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ الْتَقَ الْ الجَمعاانِ فَ بإِذْنِ اللههِ وَلِيعلممَ الْ المُؤمِمين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 الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدرؤا عن انفسكم الموت ان الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدرؤا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوه قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواته بل أحياء عند ربهم يرزقون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 فَرِخينَ بِمَا أَتَهُم اللهَّهُ مِفَبلِهِ وَيَسْتَ بِشِرون وَيَسْتَ بِشِرونَ بِالَّذِينَ لَم يَلْحَقُوبِهِم مِنْ خَلْبِهِمْ أَللا قَوْقُ عَلَم أَلَّا قَوْقُ عَلَيهِم وَلاهُم يَحْزَنون فَرِخينَ بِمَا أَتَهُم اللَّهُ مِفضَِ فَرخينَ بِمَا آتَهُم اللَّهُ مِفَبلِهِ وَيَسْتَبِشِون وَيَسْتَ بِشِرونَ بالالَّذينَ لَمْ يَْحَقُوبِهِم مِنْ خَلْبِهِمْ أَللا قَوْكُ عَلَم أَلَّا قَوْكُ عَلَيْهِم وَلهُم يَحزَنون يَسْتَبشِرونَ بِنِعحْمَةٍ مِنَ اللَّه وَقَبلِ وَأََّ اللهَّه لا يُضعُ أأَجرَْ المُؤمنِنين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 119-الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرد للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 118. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 119. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم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 انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تقافوهم فلا تقافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تقافوهم فلا تقافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين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 147. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا 148. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم 149. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْقَبِيحَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجر النظِييم مَا كانَان اللهَّهُ لَذَرَ الْ المُؤمِنينَ عَلَمَا أَتُمْ عليهلَيْهِ حتىَا يَميزَ الْ الغَبثَ منِنَ الطَّييب وَماَا كانَانَ اللله لُقلِعكُم علىلَى الْ الغَيْبِ وَلاِ اللهه يَجتَ ب مِروسُلِهِ مَش فَآمِنوا بالِلهَّهِ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 117. ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق 118. ونقول دوقوا عذاب الحريق 119. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الخريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد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 الَّا نُؤْمِنُ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُم رُسُلٌ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَلِلَّذِي قُلْتُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادقين الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسوله أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُم رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَلِلَّذِي قُلْتُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَلِلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إن كنتم صادقين الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول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 جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كلُّ نَفْسذائِقَةُ الْ المَوْوتِ وَإَِّماَا تُوفَّوونَ أُجورَكُمْ وَإَِّماَا تُوفَّوونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْ القياامَ فَمَنْ زُحزِحَعَ النا فَمَنْ زُحزِحَ عن النَّارِ, النار وَذِرخِلَجََّةَ وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار فمن سُحذح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم وانما توفون أجوركم يوم القيامه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 تُ بلََّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسكُمْ وَل تتسمَعَُّ منِنَ الذيينَ أوتُكِتابَ منِن قَبلِكُم وَمِنَ الذيينَ أَشْرَكُ وَمِنَ الذيِنَ أشْرَكُ وَدَن كَثَام وَإِ تَصْبِ وَتَتَّقوا فَإِنذَكَ مِنْ ععَزْم الأُمور لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا واذا تصبروا وتثقوا فان ذلك من عزم الامور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 لا تحسبن الذين يقرحون بما أتوا ويحبون أن, يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يقعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم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 لا تحسبن الذين يقرحون بما أتوا ويحبون أن, ويحبون أن يحمدوا بما لم يقعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير وللله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير وللله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لا لولي الالباب إن ف خللق السماوات والأرض وقتلا في والأرض واختلاف الليل وَهار آيات لؤول الأباد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 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا, أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته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 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا, أن آمنوا بِرَبِّكُمْ فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا متوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعتنا على رسلك ولا تقذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد تبوم تتكنك muitos اقتاتنا على رسلك ولا تقذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد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 وَلادْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ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 وَلا أدِخِلََّهُم جََّات تَجر مِن تَحه الأنه تابًَا منِ يذِ اللههِ والله وَدَهُ حسْن التَّوَاب فَسْجادَ لَهُم رَبّهم أنّ ل أضعوا عَم العامِلٍ مِنكُْ ل أضيعوا عَمَعَامِلٍ مِنكُ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تجري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا ربهم لهم جنات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 وَاشينَ للَّهِ لاَا يَشْتَوونَ بِآياتكِ اللهِ ثمَمَنَ قَلَ قُدائِكَ لَهُمْ أَجرهُ نَ دٍَِّ إَِّهَا سرَرعُ الْ الحِساد وَإِنَّ مِن أَهْلِ الكِتَابلَ مَ يُؤمنِنُ بالِلهِ وَماَا أُنْزلَ إلَيكُمْ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 يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خَلَقَكُمْ من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها سجا وذث منهما رجالا كثيرا ونساء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 يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خَلَقَكُمْ من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها سجعا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا 147- وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث وَلَا 148- ولا تأكلوا أَمْوَالِكُمْ إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا 149- وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا 114. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا 115. وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب 116. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا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 فانكحوا ما قاب لكم من النساء مثنى وثلاث وارباع فإن خبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعونوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فَإِنْ طِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَآتُ النِّسَاءَ أَصْدُقَاتِهِمْ نَحْلَهُ فَإِنْ طِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا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 وَلا تُؤتتُ فَه أَمولَكُم الذي جعل الله ل طياامَ وَْزوقُهُم وَرزُقُهُم فهَا وَكسُهُمْ وَقُ لَهُم قَولا مَعرفَام وَلا تُتُسُ فَه أَمولَكُم الذي جعَى اللله لم طام وَبزقُهم وَرزقُهُم فهَا وَكسُهُم وَقُلَهُم قَولا مَرفَام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 مِنْ فَضْلِهِ وَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا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 إ الذيينَ يَأكلون أَمْولَ ليَتامَاظُلْمًَا إما يَأكُلونَ فبُونهِ النار إنما يأكُلونَ ف بُقُونِهِ النار وَسَصلْلَونَ سير إ الذيينَ يَأقُلون أَمْوال ليتامظُلْمًَا إما يَأكُلونَ فبونهِ النار إنما يأكُلونَ فبقُونهِ النار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 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن تلتا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس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 آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن تلتا ما تركت وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وورثه اذا وله فلامه الثلث فان كان لهم اخوه فلامه السدس من بعد وصيه يوصي بها او دين اباءكم لا تدرون ان ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله ان الله كان عليما حكيما ولكم مصق ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن نَوَلَد فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْن مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ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 وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلَكُمْ نِصْقُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنْ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 تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات, يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فالدين فيها وذلك الفوت العظيم تلك حدود الله ومن الله ورسوله يدخله جنات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 وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ, نارا يدخله نارا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ف فاستشهدوا عليهم فاستشهدوا عليهم اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا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 16- فإن تابا وأصلحا فأعربوا عنهما 17- إن الله كان كان توابا رحيما 18- واللذان يأتيانها منكم فآدوهما 19- فإن تابا وأصلحا فأعربوا عنهما 19- إن الله كان توابا رحيما 20- واللذان يأتيانها منكم إن الله كان Shirim Ar-re Nil sociedad, dif junior إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة, بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة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 یا دین ان ترثوا النساء ترهام ولا تعذبوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين الا وعاشروهن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَعَسَى أَن يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا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 بَيْنَهُ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَعَسَى أَن يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذبوهن لتذهبوا, لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين الا ان بينه وعاشروه بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا فعسى ان تحبوا شيئا ويعلم الله وبينه وعاشروه بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا فعسى ان تحبوا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا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 وَكَيفَ تَأخذُونَهُ وَقدَد أَفَْ بعضعضكُمْ إى بَعضِ وَقَذْنَ مِنكُمْ وَقَذْنَ مِْكُم مثَاقًا غَلِغَام وَكَيْفَ تَأخُدونَهُ وَقدَدَ أَفَْ بعضعضكُمْ إى بَعضِ وَقَذْنَ مِنكُمْ وَقَذْنَ مِْكُم مثَاقًا غَلِغام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 حرنت عليكم امهاتكم وبناتكم واقواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واقواتكم من الرضاعه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 سَلَبْس إِ اللهَّ كَانَ غَفُور الرحِيمَام تُرِّنَتَعَلَْكُمْ أُمَّه تُكُمْ وَبَناتُكُم وَأَقَواتُكُمْ وَعََّاتُكم وَعَمَّتُكُمْ وَقالَااتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْ الأُقْتِ وََُّه تُكُمْ وََُّه تُكُم اللاتِ أَْربَعْنَكُمْ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 س إ الله كان غَفور الحناام. الِّمَتَعَلَْيكُمْ أُمَّه تُكُم وَبَناتُكُمْ وَأَقَواتُكُمْ وَعمَّاتُكُمْ وَعَمَُّكُم وَقَااتُكُمْ وَبَنَااتُ الْ الأخِ وَبَناتُ الْ الأُقْتِ وََُّهاتُكُم وََُّه تُكُم الَّاتِي أَربَعْنَكُمْ وَأَقَواتُكُمْ مِنَ الروبَع وَأَُّه تُ لِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُم اللَّات فِي حُجُورِكُمْلَّ